بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فما معنى قول الله سبحانه وتعالى على شفى حفرة على طرف حفرة والحفرة هي المكان المحفور ما معنى قوله سبحانه فأنقذكم منها فأنقذكم خلصكم ونجاكم والإنقاذ هو التخليص من ورطة إلى من يعود الضمير في قوله سبحانه منها أنقذكم منها إلى من يرجع الضمير عندك فيها أقوال القول الأول إلى الحفرة أنقذكم من الحفرة وقيل إلى النار أنقذكم من النار وقيل من طرف الحفرة أنقذكم من شفاء الحفرة ما معنى قوله سبحانه وتعالى كذلك كذلك في قولك كذلك يبين الله ما معنى كذلك عندك عبد عبداللهاب أي مثل ذلك والتقدير ها هنا أحسنت مثل ذلك البيان يبين الله لكم آياته ما معنى قوله سبحانه وتعالى يبين لكم يبين يكشف يكشف لكم ويوضح طيب البيان يطلق على ماذا على ماذا يطلق البيان على ماذا يطلق البيان عندك يكون ماذا اشمل من النطق اذا على ماذا يشمل يشمل ماذا ارفع صوتك يشمل الكلام الذي يشرح المجمل والمبهم ويشمل البيان الفعلي العملي طيب ما معنى الآية في قوله آياته ما معنى الآية هي العلامة ولماذا سميت آية عندك لأنها تدل وتكون علامة على وحدانية الله تعالى والآيات آيات الله على نوعين آيات الله على نوعين عندك آيات كونية وآيات شرعية أحسنتم قوله سبحانه وتعالى لعلكم هذه الكلمة كلمة لعل وردت هنا بمعنى التعليل لأجل أن تهتدوا لعلكم تهتدون أي لأجل أن تهتدوا فهي تفيد التعليل وكثيرا ما ترد لفظة لعل في القرآن الكريم وتفيد التعليل كثيرا ما ترد وتفيد التعليل وتفسر بكي أي كي تهتدوا وباللام لأجل أن تهتدوا وهي تأتي للرجاء وتأتي للخوف تأتي للرجاء وتأتي للخوف وكل بحسبه بحسب السياق فلو قلت مثلا استغفر الله لعل الله أن يغفر لك ماذا تكون لعل هنا الرجاء للرجاء رجاء أن يغفر الله لك وإذا قلت لا تمشي في هذا الطريق فلعلك تهلك لعلك تهلك لعل لعلماذا تفيد هنا الخوف والإشفاق طيب قوله تهتدون من الهداية تهتدون من الهداية وهي الدلالة بلطف الدلالة بلطف هذه هي الهداية والاهتداء معناه طلب الهداية طلب الهداية يعني يختص الاهتداء بما يتحراه الانسان على وجه الاختيار من طريق الحق من طريق الحق هذا هو الاهتداء قال الله سبحانه وتعالى والذين اهتدوا زادهم هدى اهتدوا تحروا الهداية يزيدهم الله عز وجل هداية يزيدهم الله عز وجل هداية وفرق بين الاهتداء والهدى الهدى يختص بالله سبحانه وتعالى أي بما تولى الله اعطائه لذلك العبد هذا هدى ولا يكون إلا في الحق لا يكون الا في الحق وبذلك اختص الله به دون ما هو إلى الإنسان كقوله سبحانه وتعالى هدا للمتقين أولئك على هدى ويقول سبحانه ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فالهدى يدل على أنه خاص بالله سبحانه وتعالى هداية عظيمة هداية توفيق وقال سبحانه قل إن هدى الله هو, ايش هو الهدى أما الاهتداء فيكون بذل شيء من الإنسان تحري بحث عن الحق وعن سبيل الهداية وعن طريق الاستقامة هذا اهتداء والإنسان يهتدي بإذن الله سبحانه وتعالى ويصير مهتدياً بعلامة فمن يذكر هذه العلامة؟ ما هي علامة المهتدي؟ أن هذا الشخص قد صار من المهتدين طيب اجابتها في معنى واحد. ألا وهو اتباعه للقرآن والسنة على منهج السلف الصالح، اتباع القرآن والسنة على منهج الصحابة الكرام. يدل على ذلك؟ آيتان قوله سبحانه وتعالى وإن تطيعوه تهتدوا هذا في شأن الطاعة بامثال الأوامر واجتناب النواهي باتباع القرآن والسنة أما الفقرة الثانية على منهج الصحابة على منهج السلف الصالح فهذا يدل عليه قول الله سبحانه وتعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا فقد اهتدوا فلازم القرآن والسنة وانهج نهج الصحابة في الإيمان وفي المنهج وفي الطريقة وفي السلوك وفي الأدب وفي العبادة وفي المعاملة tak kau muhaddi'an بإذن الله عز وجل. والهداية أو نقول الاهتداء ينقسم إلى قسمين. باختصار ينقسم على قسمين. القسم الأول الاهتداء العلمي. الاهتداء العلمي. و راجع. إلى ما هو موجود في القرآن والسنة فإن الشخص إذا أخذ بالقرآن والسنة اهتدى هداية علمية أولا هداية علمية لأن القرآن يهدي للتي هي أقوى وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام تهدي للتي هي أقوى فإذا سمع الإنسان أو أخذ الإنسان بالقرآن والسنة فإنه بذلك يصير مهتديا اهتداءا علميا واهتداءا عمليا وهذا يكون في هداية التوفيق والإلهام بمعنى أنه إذا طلب الهداية وتحراها وفقه الله وسدد وأعانه على سلوك ذلك الطريق على سلوك طريق الهداية فالحرص الحرص على أمر الهداية بحثا وعملا وتعلما وتعليما هذه هي مفردات المثل بيان لمعاني الكلمات المذكورة في المثل. أما المعنى الإجمالي، فيمكن القول بأن الله سبحانه وتعالى بعد أن أمر بتقواه ذكر ما يعين على التقوى. قبل هذه الآية قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بعدها قال واعتصموا قال أهل العلم ذكر أولا التقوى ثم ذكر ما يعين على التقوى ما هو الذي يعين على تقوى الله عز وجل الاعتصام بدينه سبحانه وتعالى الاعتصام والاجتماع على القرآن والسنة الاجتماع على ذلك والإتلاف عليه ثم إن الله عز وجل قد ذكر نعمتين أمر بذكرهما وتذكرهما أن نتذكر بالقلب وأن نذكر باللسان هاتين النعمتين ما هما الأولى نعمة التأليف بين القلوب والثانية نعمة الإسلام وهي أعظم ولن تجتمع القلوب إلا عليه على الإسلام على القرآن والسنة هذا الأمر الذي ذكره الله من شأن النعمة نعمة التأليف ليست إلى أحد ولو بذل ما بذل من أموال الدنيا على أن يؤلف بين القلوب فإنه وإن كان القلب يميل إلى الدنيا وإلى المال فسرعان ما يترك تلك الألفة عند انقطاع الدنيا والمال لكن جمع القلوب اجتماعها والتئامها والتصاقها بعضها ببعض هذا لا يكون إلا إلى الله عز وجل قال الله سبحانه وتعالى لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم لو بذلت كل ما تملك من متاع الدنيا على أن تجمع القلوب وتؤلفها لتصير ملتئمة ملتصقة ما استطعت ولو بذلت الدنيا كلها ولكن الله ألف بينه فتأليف القلوب نعمة يحسدنا عليها أعداء الإسلام إذا اجتمعت القلوب على الدين الحق على القرآن والسنة يغتاب أعداء الإسلام من هذه يغتاب منها قال الله سبحانه وتعالى ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم قال بعض المفسرين الخير هنا التأليف بين القلوب ما يريد أن يتنزل من عند الله عز وجل شيء يؤلف بين القلوب يؤلف ويجمع بين القلوب وقد ذكر الله سبحانه وتعالى أن العداوة كانت شديدة عند الناس قبل الإسلام في الجاهلية كانت العداوة الشديدة عداوة الاقتتال وسلب الأموال هذه كانت موجودة عند العرب قبل الإسلام وتذكروا الحروب التي كانت تدوم سنين طويلة حرب الفجار الذي كان بين كنانة وبين غطفان قبائل قيس غيلان كان من ضمن كنانة قريش كما استمرت هذه الحرب حرب الفجار استمرت عشر سنين وهم في عداوة شديدة حرب أخرى هي الحرب التي كانت بين الأوس والخزرج ومن أشدها يوم بعاث من أشدها يوم بعاث هذا اليوم الذي كان شديداً على الأوس والخزرج كان بينهم من العداء ما لا يحصى كانت فيه الغلبة للأوس على الخزرج إلا أن الأمر كان شديداً عليهم جميعاً واستمرت هذه الحرب سنين طويلة قيل بلغت إلى الثلاثين وقيل إلى الأربعين سنة يعني يهرم فيها الكبير ويشب فيها الرضيع حرب أخرى كانت عند العرب تسمى حرب داحس والغبر بسبب فرسين فرس اسمه داحس وفرس اسمه الغبر اعترض صاحب فرس الغبرى على فرس صاحب داحس فنشبت بينهم حرب دامت أربعين سنة حرب دامت أربعين سنة حرب أخرى تسمى بحرب البسوس من أجل ناقة رعت في غير ما أعد لها فنشبت حرب بين بني بكر وتغلب دامت أربعين سنة إلى ستين سنة هذه الحروب وهذه العداوات التي استمرت سنين طويلة ذكر الله عز وجل الناس واذكروا إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم كنتم متناحرين متنافرين فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا كالجسد الواحد مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو فداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. إذن فهذه النعمة ينبغي أن تذكر بالقلب وباللسان تذكر بالقلب وباللسان والنعمة الأخرى هي نعمة الإسلام نعمة الإسلام وهي أعظم النعم على الإطلاق ذكرنا الله سبحانه وتعالى بها وأخبرنا أن الله أنه أنقذنا من شفى حفرة كان الناس سيقعون فيها هذه الحفرة عظيمة وتصور هذا التمثيل الذي ذكره الله عز وجل مثل عظيم من الأمثال وفيه تشبيه أن الناس في الجاهلية قبل الإسلام حالهم كان خطرا جدا كان مؤذنا بالهلاك بالعذاب تصوروا شخصا على طرف حفرة عظيمة فيها نار ليست حفرة بدون نار فيها نار هذه النار ملتهبة وقف على طرفها ما بكي إلا أن يمد رجله ليهوي فجاء الله بالإسلام وبمحمد عليه الصلاة والسلام فأخذوا من ذلك المكان بعده لكن محقق هذا الإنقاذ شخص يكاد أن يهوي ثم جاءه آخر فأخذه من خلفه ألا يشكر له هذه النعمة تصير منه عليه لا ينساه له لأنه أنقذه من هلاك متيقن فالله عز وجل ذكر حالة العرب في الجاهلية أنهم كادوا أن يسقطوا في النار إذا ماتوا على الكفر والشرك لكن الله عز وجل أنقذهم الذي أنقذهم هو الله فنعمة الإسلام عودها إلى الله سبحانه وتعالى هو الذي يمن على من يشاء بأخذ هذا الدين نكتفي بهذا القدر وإلى هنا أبارة الله فيكم